ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؟